الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فجر الماء من الجمود وأخرج الثمر من يابس العود وأشهد أن لا إله إلا الله الكريم الودود وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صاحب اللواء المعقود والحوض الممود صلى الله عليه ما أورط طعود وقهقهت وعود وربست برود وانتلأت سدود وخفقت قنود وصدقت وعود وعلى آله وصحبه ما دارت النجوم في الأفلاك وما سبحت به السماوات السبع والأرضون وقاطبة حملاك أما بعد فيا إخوتي الكرام بارك الله فيكم نقف هذه الدقائق البسيطة أو القليلة مع تصور لأحداث ستكون بعد أيام قلائم حينما تنقض مضاجع الطلاب ويأتي ذلك الاستنفار لهذا الامتحان الأصغر الذي تسهر فيه العيون وتستنفوا فيه الجهود من أجل مذاكرة دؤوب من أجل الدخول إلى قاعة امتحان ما فيه إما بجهد إما بجهد مقلل أو بتفريط كسول يضيع عليه هذه الفرصة التي سمحت له لكن الحديث يكمن في تصوير مثل هذه الأحداث أو مثل هذه الحادثة. يذكّونا بذلك اليوم العظيم الذي سنقبل عليه جميعاً ونقف أمام الله عز وجل فيه ليس بيننا وبين الله ترجمان فحينما يستنفر الطلاب كلهم بنين وبنات بالآلاف إلى قاعة الامتحان يذكّرنا ذلك بتصور ذلك اليوم الأعظم الذي يستنفر فيه الناس خارجون نساء ورجال حفاة غرلا ليس عليهم أي شيء يلتقون في ذلك اليوم العظيم وفي ذلك المحشر وفي تلك الأرض البسيطة النقاء من أجل كل منهم يقف ذلك الامتحان الأعظم فمقرر بذنوبه ومناقش هالك معدد والله عز وجل يأتي في ذلك اليوم العظيم بعدما تدك الأرض دكة يجيء الرب سبحانه ويؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام على كل زمام سبعون ألف ملك ملك يجرونها والناس شاخصون بأفصالهم ينظرون ينظرون في هذا المنقف العظيم وإلى هذا المشهد العظيم الذي تشير منه الإنذان وتضع كل ذات حمل حملها هل الناس يرون ربهم؟ نعم يرونه كلهم وكافرهم ومؤمنهم يرونه رؤية امتحان وتعريف ثم المؤمنون بعد دخولهم الجنة يرون رب ربهم رؤية تنعيم وتشريف لكن حينما يقف الطلاب في هذه القاعة ثم تسمع صرير الأقلام والهدوء وكل يُدلي بذلوه ولا رقيب لهم إلا أولئك المخلوقون أمثالهم الضعاف الذين يرون شيئا قليلا مما قد يخفى عليهم الكثير نتذكر أنه في حال وقوفنا وأذائنا إلى عبادة الله أو خلواتنا لا يرانا إلا الله سبحانه وهو أعظم رقيب يركب علينا ويكشف سرائرنا إن هذه الصور بعدما ينتهي الطلاب وكل يأخذ نتيجته فمستقل ومستكثر وفرح ومسرور وكذلك باكس عسر مما حصل من النتائج تلك الصحف لما تتطاير فآخر كتابه بيمينه وآخذ معسر كتابه بشماله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أت كتابيه ولم أدري ما حسابيه أو آخذ كتابه وراء ظهره وكل هذا موجود إنما هي صور قليلة وأحداث يسيرة نستلهمها وننظر إليها لنتذكر ذلك الحدث الأعظم الأكبر فبعد النتائج ليس هناك فرصة أخرى ففريق في الجنة وفريق في السعير فلذلك أحبتي يجب علينا جميعا أن نستذكر ذلك اليوم ونجعله نصب أعيننا فنستعد له في كل أوقاتنا وفي خلواتنا وفي سرائرنا علَّ الله أن يرحمنا في يوم يغضب فيه الله غضبا لم يغضب مثله القد ولم يغضب مثله بعد أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتقين الصديقين الذين صلحت صرائرهم وقواهرهم اللهم إنا نسألك أن تصلح شؤوننا جميعا اللهم إنا نسألك أن توفق الطلاب والطالبات في اختباراتهم اللهم وفقهم من الجد والاجتهاد والمتابرة والإخلاص يا رب العالمين اللهم كن عوناً لهم اللهم كن عونا لهم اللهم كن عوناً لهم إذا لم يكن قول من الله الفتاة فأول ما يجمع على اجتهادهم اللهم أعينهم يا ذا الجلال والإكرام والشق لكل خير اللهم صلحوا على صلاحينه لكل مكان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الله وسلم